من الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن إذن <تصفيق> نحن نهدف عليك احلى القسط بما <تصفيق> والشمس والقمر. اذ قال أَمْسَا والقمر رَأَى أَنْتَ إِذْ قال Oh إن <تصفيق> ليسlej وكذلك, وكذلك يجتبيك ربك والعلمك من تأويل الأحاديث Tell I'm going to get... قالوا đầyและ له đồng í mua nào هم <تصفيق> لا